وَلَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قبل ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواي السبيل.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 كانوا لا يتناهون عن مكار فعلو لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبيس ما قدمت له مؤ أفسه مؤ أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم لكن كثيرا منهم فاسقون لقد دن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَالَا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُزُّونَ بان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. من عرفوا من الحق يقولون ربنا.